كُنَّ مِن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزورا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 118. ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 119. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم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 لا او ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئون بما عملوا يوم القيامه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 يا ايها الذين امنوا اذا تمايتم فلا تتناجوا باسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ان الله شيء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء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 سيارتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها